يا رب رحمة حيث ما كنت قد نرى تقدم وجهك في السماء جاؤوا من الحرام وبحيث ما كنتم ترون وجوهكم لا <تصفيق> إلّا <تصفيق> لكل جدته هو انذا بسثوي قون ما Oh, no. من حيث خرجت فورا وَجَعَلْنَا لَكُمُ لا فِرَاشًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ Amen. Muchas gracias. فاذا قلت لهم الله لا يحتاج Oh, uh yeah. La la la. la. O ven in <laughs> <laughs> Don't